أفترا على الله كذبا أن فيه جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب وضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِن شَأَن نُخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ مِنَّا فَضْلًا يَادِبًا بِمَا أَهْوَى الطَّيْرَ أَلَمْ نَأْ لَهُ الْحَدِيدَ نَعْمَ السَّابِغَاتُ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَأَمْلَى صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَذْكُرْ مِنْهُمْ عِنْدَ أَمْرِنَا نُذِقُهُم مِّن عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَأَكْوَابٍ 124. إعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور 125. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دارا الأرض تأكل من ساته، فلما خروا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.